جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكُّمْ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوْكُمْ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْرٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ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 ويأتيه الموت من كل مكان من كل مكان وما هو بموت ومن ورائه عذاب غليظ مثَلُ الَّذينَ كفَروا بِرَبِّهِم أَعمالُهُم كَرَمادٍ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 ايشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد ان ايشاء يذهبكم يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا مالنا من نحش سواءٌ علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا مالنا من نحى؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 وكفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم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 إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 قل تمتعوا فإن, فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل إعباد يالذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق من ما رزقناهم سر وعذاب سرّوا علانية من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيعون فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما أنفأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وأتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربّي إنّهم أضلّن كثيرا من الناس فما تبعني فإنّه مني فما تبعني فإنّه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 موقن غير رؤوسهم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار موقنين غير رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا, ربنا أخرنا إلى أجل قريب سيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجبد دعوتك نجبد دعوتك ونتبع الرسل أ ولم تكون أقسمت من قبل ما لكم من قبل ما لكم زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وترى لنا لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنثىل وقد مكروا مكرهم عدا اللهم كروهم وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ دَأَبَ اللَّهُ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رسله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لا تحسبا إن الله مخلف وعدي رسولا إن الله عزيز إن الله عزيز ذو تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يوم إذن مقرنين في الأصفاد وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يوم إذن مقرنين في الأصفاد إن الله عزيز عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار, وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الأصفاد سرابلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابلهم من قطران وتغشا وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصف سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار <تصفيق> الله مددنا سرابيلهم من قطران اتقشع وجوههم منا اتقشع وجوههم منا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 وليذكر أولو الألباب